الحمد لله خاتم السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا هنيئا اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك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 أموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشبيب والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وأشهد أن محمدا نعبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته But وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام تكلمنا في الخطبة وتوفيقه وسداده عند كل محطة من تلك المحطات نبين ما يحدث للعبد فيها من تفاصيل وأحداث اخوتي الكرام إن الخروج أن يعالج العبد السفرات ثم ياتيه الموت فبداية الرحلة أن تخرج من دار البؤس والكدر إلى دار المقامه إلى دار السعادة والنعيم إن كنت من الصالحين أن تخرج عمله اقول اخوتي الكرام ان ساعه الموت قد بسببها صفو حياه الصالحين ولذا شن ديارها دي فأخذته النبي صلى الله عليه وسلم وصره فقلت آتيك به فأشار برأسه النعم قال فأتيت بالسواك فقدمته وطيبته، ثم لينته فأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستن به استناع ما استن به قبل ذلك فأخذت السواك فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة وقبلته ثم منعته فقال قبر درطة لو لجأ أحد منها للاج منها ساحق القبر المستقيم. الحساب أو المنكرين لعذاب تثبت <تشفت> العدة وتؤشره <تشفت> في تلك الساعة لأنه يكون وجداً <مجلًا> نوت من الجنة وكثر من الجنة يبقى الملائكة تبلغ غرفة العبد حال الاحتضار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم As in, الملائكه هو يتردد بين الدارين يبصر اهله ويبصر ابناءه ومن خلفه يبكون ثم يغيب عنهم ويبصر من جاءه من الدار الاخره فيبصر الملائكه امامه اني ارى وجوها ليس من وجوه انس ولا جن انها الملائكه فخرجوا من الغرفه ثم سمعوه يقول قول الله جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ثم فاضت روحه وهو يقول لا اله الا الله فقال مسلمه لفاطمه ان صاحبك قد قبض فدخلوا فوجدوه كذلك قال صلى الله عليه وسلم تأتيه الملائكه بيض الوجوه بيط الثياب معهم حموط من الجنه وكفل من الجنه فينزل معهم ملك الموت فيقول يا ايتها النفس الطيبه اخرجي اذا انتبه معي رحمك الله الشده حال السكرات اما عند خروج الروح فانا الله جل وعلا يهون على العبد الصالح خروج نفسه فتخرج الروح كالقطره تسيل بسهوله ويسر فاذا خرجها ملك الموت لا ثم يصعدون بها إلى السماء فيجد أهل السماء منها اطيب ريح مجدد على ظهر الأرض فإذا مر أو ذهب إلى السماء الأولى تستفح الملائكة السماء فتقول الملائكة وأهل السماء روح من هذه الطيبة فيقولون روح بالأسماء إليه في الدنيا فيصعدون بها وما يصعدون إلى سماء حتى يشيعه أهلها أو المقربون من أهلها كما في حديث أبي داود المقربون من أهل السماء يعني افضل أهل السماء يشيعونه إلى السماء الثانية وهكذا حتى يصل إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل فيقول أنا عملك الصالح تخيل يا أخي الكل يفر عنك ويبقى معك عملك الصالح من عبادة وحرمان وغير ذلك فيقول أنا عملك الصالح الصالحين من عاش لله عز وجل في الدنيا على طاعته وثبت في هذا الطريق إلى الله عز وجل ومهما أطوة الفتن وكثرت المحن فالعبد يلجأ إلى الله عز وجل يهتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها فان الموتى قريب وهو اقرب للعبد من شراك نعله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انما هي ايام نقضيها وسنوات نعيشها ثم بعد ذلك نرجع الى وطننا إلى الله عز وجل فتلك هي دارنا فكن من المحسنين في هذه الحالة والعبد الصالح في قبره يمر عليه المرض كصلاة ظهر أو كصلاة عصر يعني الزمان يطبائل والزمان بأمر الله عز وجل الزمن هذا يذل الله جل في علاه، فقد يمده الله جل وعلا، وقد يقصره الله عز وجل، فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعطون، إذا ألف سنة في الدنيا تساوي يوم في الآخرة عند الله عز وجل، وفي الحديث أن فقراء المسلمين. يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وفي رواية بخمسمائة عام بل يوم سوي ألف سنة وفي يوم يسوي خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كيف ذلك؟ لا تقس الأمور بعقلك فإن الذي يتحكم في الزمان في الدنيا يسير الكواكب ويسير النجوم إلى غير ذلك مما يتحكم في الزمان بامر الله أما في الاخره فالقبور تتبدل ولذلك يقلص الله عز وجل الزمان على المؤمن في قبره فلا يشعر بتلك الساعة You're yeah. جلد علي الصوف فتنزل ومعها المسوح ذلك اهل الايمان تنزل الملائكه معها كفن من الجنه وحروط من الجنه شوف الفار ومعها المسوح فتقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الناس وأجمل الناس وجها حال الاحتضار يسود وجهه ويتغير جسده ويرى اثر العذاب عليه لانه قبل ذلك قد راى فمالكه العذاب التي نزلت تتوعد هذا العبد العاص شوف بالاكل الرحمه تثبته وتبشره وتنزل في مظهر جميل ملائكة العذاب العكس تماما فتنزع تلك الروح فإذا نزعها ملك الموت لا, لا تتركها لا الملائكة معه طرفه فتضع الروح في هذا المسوح ثم ترتفع بها إلى السماء فيخرج منها كأن تريح على ظهر الأرض. فإذا وصل إلى السماء وصلت الملائكة إلى السماء تستفتح فلا يفتح لهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخيار وكذلك نجز المجرمين فتقول الملائكة روح من هذا فتقول روح فلاهب في ناثم انتبه روح المؤمن تصعد عبر السماوات ويشيعها اهل السماوات من المقربين حتى تصل إلى السماء السابعة أما روح العبد الفاجر فلا تفتح لها o filé. ما دينك يقول ها ها لا اجلد فيقال له ما النبي فيقول ها وغيرها كان اذا رطف على, على شفير القبر بكى بكاء شديدا فقيل يا امير المؤمنين تذكر الجنه والنار ولا تبكي وتبكي حينما تقف على القبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منازل الاخره فمن نجى منه فما بعده ايصر ومن لم ينج منه فما بعده اشد وقال ما رايت منظر قط الا والقبر اصقع او اشد منه إذن نعيم القبر وعذاب القبر امر ثابت عند المسلمين وامر ثابت عند اهل السنه والجماعه خلافا للمنكر ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءني عجوزتين من اليهود، فقالت أرف ذكرت عذاب القبر ونعيم قالت عائشة فانكرت ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثته بذلك فقال صدقة صدقة إن العبد يعذب في قبر يعني فاجر عذاب يسمعه بطلين سوى الجل والإنس كل الناس يسمع هذا العذاب الحيوانات الدواب تسمع عذاب القبر لكن لا يسمعه إنس ولا جل حتى يشيعون موتاهم إذا ماتوا قالت عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا ويتعوذ بالله من عذاب القبر وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع كان يتعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فنة المحياء والممات ومن فنة المسيح الدجاج إذن عذاب القبر ونعلم القبر سابت لا محالة وآخر شدة يمر بها العبد المؤمن بعد أن تسحب بروحه وتقبر ضمة القبر فإن القبر يضمه ضمه واحدة كما ثبت في السنة أن, القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما توفي سعد بن معاذ إن القبر قد ضم سعداً ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد إخوة الكرام علينا أن نعمل لتلك الساعة فإنها قريبة لا محال والموت يأتي بعده ولا يستزن العبد وتلك هي أول محطة من محطات الدار الآخرة أن تقبض النفس وأن يوضع العبد في قبره فهي أول مراحل دار الآخرة فلنعمل لهذه الساعة فإن بعض السلف حال موته بتلا قول الله عز وجل لمن هذا فليعمل العام وقمضت نفسه فلنعمل لتلك الساعة اللهم لنا نسألك علم النافعة وقلب خاشعة وبدلاً على البلد الصابرة اللهم سوعة ورقنا وآمن روعاتنا الله احضنا من بين يدينا ومن خلفنا وعلى إيماننا وعلى شمالينا ومن فوقنا ونأخذ معظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم نسو من الإسلام وعز المسلمين اللهم أنزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم